حي على, على الفلاح。 قد ق, ق, لا ة, ق, ق لا الله ا م の手を借りてくれた人間の手 ا, إ, إ ل りて ا れた人間の手を借りてくれた人間の手を借りてくれた人間の手を借りてくれた人間の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 عليهم و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل خير م ن ه ا ف ز ع ي يومئذ آ م ن و ن ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون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 私の思い出を表すことはありません。 اته فتعرفونها وما بغافر عما ربك تعملون الله したらいいのか ر سمع الله لمن ح م د ربنا ولك الحمد 「あなたの名前は誰だ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 بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات إ ل ا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن الذي عليك لرى فرض إلى م ع ا د قل ربي أ ع ل م من ج ا ء الله الحسنى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 له الحكم و إ ل ي ه ترجعون عليكم ورحمة الله。